وليمحف الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أن حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يحلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين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 افا ان مات او قتل ان قلبتم على اعقابكم ومن يغالب على عقبين فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس ان تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ حِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ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 والله يحب الصابرين وما كان قولهم إذا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبث أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله تواب الدنيا وحسن تواب الاخره والله يحب المحسنين